ا ل ل ه عز وجل يخلق عقلا و إ د ر ا ك ا وتمييزا حتى في الجماد ل ع ب و د ي ة الله عز وجل و ن أ ت ي ا ل آ ن ب أ ق و ا ل أ ه ل العلم مفصله وإن الكلام يجري على يجري ي ح ق ق ت لا على سبيل المجاز إن الله عز وجل يخلق في الكائنات وفي الجمادات في الحيوانات في النباتات وعقلا إدراكا وفهما عز في وفي في في إن يميز ب ه انما العبودية لله عز وجل عز تعلم معلم الخير من الناس تفرق بينه وبين عالم الضلاله او غيره من الفاجرين أ و الكافرين وتدعو له تدعو التوحيد تعلمه تبارك وتعالى تجعلك تخشع العدهد العبودية يعلم عظم وانظر له إلى لا البشر لله ما من من أمر أمة انظر إ ل ى هذه ا ل ع ب و د ي ة وكيف يسخرها ل ل ه تبارك وتعالى انه تبارك وتعالى يسخر ا ل أ س د لولي من أ و ل ي ا ء الله تبارك وتعالى